112. والله بما تعملون بصير 113. خلق السماوات والأرض بالحق 114. وصوركم فأحسن صوركم 115. المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون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 والله عنده اجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن اقشح نفسه فاولئك هم المفلحون